ع ازاي او يشهد اذا تبايعت ناطره بقى المثال الاول هو ويشهد إذا تبايعت يعني الله سبحانه يامر بالاشهاد حال التبايع انا هشتري من عمر كتابا وهو سياخذ مني مالا فهو يقول ايه إيش؟ على هذا ايه على هذا العقد صح كده طيب انا الان اقول هذا الامر للاستحباب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 أقل من خمسة أوصق ما فيها زكاة وإذا خرج من الأرض شيء لا يكأل ولا يوزن لا لا يستي زكاة يبقى أنا كده إيه خصصت النوع والمقدار صح أو لا معاه شباب ولا نمنا الوطق 60 صاعة 60 ما يقرب من 675 كيلو جرام معايا فهنا الحديث ده إيه؟ عام فيما سقط السماء العشر ورد عليه التخصيص يخصص بهذا الإيه؟ الحديث الأخر فهو هنا بيقولك إيه؟ العام إذا ورد عليه الخاص خصصه معايا حمد سامو تأكد طيب فعلى سبيل المثال ده نذكر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 لو تأذي اسمد على المنبر يبقى نخلص من ذلك بأن أصول الفقه هي كيفية عبارة عن كيفية الاقتباث للاحكام من الأدلة الشرعية هي دي أصول الفقه عبارة عن كيفية اقتباث الاحكام.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 او الاحكام هذه هي السمرة من المثمر المثمر هو الادلة مع كده يبقى المثمر هي الايه الادلة السمرة هي الايه الاحكام طريقة الاستثمار هي كيفية دلالة الادلة على الاحكام الورق هذا تجدوه في صندس ان شاء الله بعد دفس الشيخ طارق يوم الاربعاء القدم ان شاء الله مكتبة صندس كله وهذا إن شاء الله معي إيبانة كده عندي ايه المثمر هي الايه الأدلة الثمر هي الايه الأحكام طريقة الاستثمار كيفية دلالة الأدلة على الايه الأحكام من هو المستثمر المجتهد هي دي أركان أصول الايه الفقه أربعة الثمر والمثمر والمستثمر وطريقة ايه الاستثمار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 التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس تليمة هي دي فائدة إيه سلطة. حصول الفقه إن إحنا لما نستخرج حكما نستخرج إيه صحيحة محدش يقول لا يجوز أكلوا الربة إذا أكل أبعاثا مضاعف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 يبقى هذا القيد هنا غير معمول به وضح الشاهد من الكلام ايه ان هذا العلم من لم يدرسه وراد ان استنبط الاحكام لا شك ان احكامه ستخرج غير صائده ستخرج غير صائبه الايه للمراد قال واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي رحمه الله محمد ابن ادريس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 أردقته بكلام يخالف ما ذكرته أولا يعده لعلماء نسخة إن أنا كنت له أقول لك ما ترش القبر جيت بعد أربعة أيام وقلت لك لا أروح القبر هذا الكلام الناحق ينسخ الكلام الثالث فصورة الطلاق نزلت بعد صورة الإيه؟ البقرة فكان يذهب لأن هذه الآية ناسخة لما في صورة الإيه البقرة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 هذا معروف قبل أن تدون قواعد اللغة العربية يقول لحد يشيكوا ليه ما عرفنا هذا إلا بعدما دونا دونات اللغة لا هذا معروف قبل أن تدون اللغة طيب يا شيخم إيه بقى جديد أيه لا أربعة أشخاص وعشفة لا أضعنا حمد أخوة أعواما مش هفتي كلمة لا أفهم أعواما ممكن لأي طوكة أنا اتش حامل اصلا تم اربعة عشر و عشر و دي كانت حامل طبع حمد الله عن باتة هذا دي. هيأتي معنا في باب التعارض نفس المثال ذكره الشيخ و هناك وصفة بين الاياتين مم. واضح الحمد لله قال باب الاحكام الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء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 بناء على سبيل الايه التخير, التخير او وضع او تاره خطاب الشر يعلق شيئا على شيء يعني ايه يقول لك إذا زال الشمس او إذا زالت الشمس الا هما يصح وجب صلاه الظهر يبقى جعل الشرع زوال الشمس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 تعرفين لما الطرف يتعلم في الابتدائي أهم مرحلة هي المرحلة الابتدائية كما يقولون إيه؟ بيتأسس فانت بقى لو متأسسش لو أردت أن ترتقي إلى كتاب آخر فيكون تحصيلك فيها قليلا معي فأنا لا يهمني في بدل أمر أن أقطع صفيحات عدة لا انا أثير على قدر الإيه؟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 جعل لصحة البيع شروطا فلو وجدت هذه الشروط أعطينا البيع حكم الصحة طيب يبقى هذه الصحة تقتضي نفوذ العقد صح طيب إذا لم تتوفر الشروط أعطينا البيع حكم الفاسد أو البطلان كما سيأتي معنا يبقى لا يقتضي نفوذه ليه لأن شروطه لم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 فالذي يرده باكتضاء الفعل أمر فإن اقترم به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو مباح كيف؟ هو يقول فالذي يريد باكتضاء الفعل أمر يعني بقول له كيف يعمل؟ طبعا إذا سهمت بقى منعمل دية أن أنا لو ما عملتش مفيش عقاب يا مستحاب فإن اقترم به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب والا فيكون ايجابا والذي يرد باقطباء الترك نهي فإن اسعر بعدم العقاب على الفعل فايه فكراهه والا فحظر الحظر اللي المحرم لذلك عده بعض العلماء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 تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين تكليفيه ووضعيه فالتكليفيه خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه قال والمباح فـ الواجب لغه الساقط واللازم هذا معناه في اللغة الايه الساقط واللازم كقول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي تقطت اطرافها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 لا لوالدك <تصفيق> <بس هيدي. تصفيق> او مثلا اخوك يتصل وانت عارف ان في مساله مهمه خلاص ترد أحد بقى مشايخنا ها وهذه لك تسمى يعني كثيرا فجاز لك ايه ان تستأذن وترد وعليك السلام ورحمه الله نعم ايوه توقف ليه 5 دقائق <تصفيق>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 وهذا ايضا خلاف الاولى هذه طريقة الفقهاء انهم قد يعرفون الشيء بحكمه لكن الاولى والاقضل ان تصوره اولا ثم تحكم عليه ثانية يعني تعطيه الايه الحد تعطيني التعريف الحد يعني التعريف تعطيني التعريف ثم تحكم على هذا الامر المناطقة يعدون تعريف الشيء بحكمه حكمه من العيوب وعندهم من جملة المرضودي أن تدخل الأحكام في الحدود يبقى أنت كده إيه أدخلت الحكم في الحد بدل ما تعطيني حدا أعطيتني إيه حكمه فحكم الواجب أنه يثاب فاعل امتثال ويستحق العقابة تاريكه ويسمى أي الواجب يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما هذا والله تعالى أعلم وأعلم وجزاكم الله خير. لو اردتم ان احنا نزع للموعد قبل